الموقع الرسمي لفضلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين المبعوث بخير دين الهادي الى صراط الله المستقيم ولمكانة المرأة في الاسلام ومعظم سلسلة قدواتنا من الرجال نود أن نحلي بعض هذه السلسلة بعظماء النساء وقد وقع الاختيار على البضعه النبوية والجهة المصطفويه الهاشمية القرشية أم الحسنين السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتاج أن نحدث عن نسبها فهي ضاربة بجذور الأصالة هي المكملة الطاهرة نشأت بين أبوين جليلين رضعت الشرفه والمجد والنبلة شرفها على النساء كثير لذلك يقول محمد إقبال المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أحلاها هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يداني في الفخار أباها أبوها منه وزوجها منه واولاد منه كفاءة ذات أصو ما في كلام كثير هي بنت من هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها هي ومضة من نور عين المصطفى هي ومضة رضي الله تعالى عنها من نور عين المصطفى هذه الشعوب إذا تريد هداها هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي اخراها صلى الله عليه وسلم هذا والدها وكعبة الآمال في الدنيا وفي اخراها ثم بعد ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تسمى بام ابيها وهي الزهراء والزهراء اللامعه في الشرف ولا يكون الشيء ازهرا حتى يكون في الخير ظاهرا ولذلك الجامعه التي بنيت في مصر تسمى بالازهر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران بالزهراء وتين وفاطمة الزهراء لأنها زهراء واضحة الشرف بينه الفخر وأعاد, وأعاد تاريخ الحياة جديدة بالرسول عليه الصلاة والسلام قال له واعاد وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها وهي قصيدة طويلة يمدح فيها محمد اقبال فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي البتول والبتول التي انقطع أترابها عن إدراك شرفها ومن ذلك قوله تعالى وتبتل إليه تبتيل أي انقطع إليه التبتل الانقطاع الى الله بالعبادة وفاطمة البتول لأن أترابها قد انقطعوا عن إدراك شرفها كانت تسمى بام أبيها لأنها بعد خديجة رضي الله عنها قامت على أبيها بالعطف والرعاية ومن كثرة قربها وحنانها على أبيها كانت تسمى بام أبيها والله لتسمية غريبة أم أبوها لأنها قامت له بمنزلة الأم فعوضته الحنان ووقفت بجانبه في مكة في أيام المحنة وكلكم يذكر قصة عقبة بن أبي معيط لما وضع سل الجزور على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وما استطاع أن يقوم فجاءت فاطمة تجري فأخذ السل الجزور عنه صلى الله عليه وسلم وهنا يحكي علي رضي الله عنه موقفا يقول كنا في مكة أهل مكة يأخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه قال ويتلتلونه تعرفوا تلتلوا ولا ما تعرفوها التلتله عارفينها التلتل دي كلمه سودانيه لكن بالناس السودانيين ده العرب تقال لانه كثير من كلام من صميمة العربية انا في مطار من المطارات اللباني واحد من العساكر شافني طلع سوداني بعمتي قال لي يا زول يا زول يضحك ساكت يعني السوداني بيقولوا يا زول قلت له ماذا تعني كلمه يا زول قال لي ما اعرف قلت له في مختار الصحاحي عند العرب القدامى مش انتم العرب القدامى البصح بالصح الزول الرجل الظريف يا زول قال ليه بالله قلت عربي قلت لك مرة عليك يا زول دي من صميم اللغة العربية ويا ريمه الرمة دي صميم اللغة ضرب لنا مثلا وقال ما يحيي العظام وهي رميم وكثير من اللغة ويتلتله قال وما أحد منا يدافع عنه حتى جاء أبو بكر يجري وهو يقول أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وكان على علي الرداء ذكر تلك الأيام القاسية فبكى بكاء شديدا قال يا أيها الناس أيهما أفضل أبو بكر أم مؤمن آل فرعون سكتوا قال ساعة من أبي بكر خير من الف ساعه من مؤمن آل فرعون ففي تلك الأيام القاسية وقفت فاطمه رضي الله عنها مع ابيها تشد على عضده ولدت فاطمه رضي الله عنها قبل البعثه النبويه بسنين وارجح انها ولدت قبل البعثه بعامين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنه خديجه 40 وعمره 40 جاءت النبوه قبل مجيئ النبوه بسنتين عمره 38 سنه ولدت له فاطمه فقرت عينه صلى الله عليه وسلم بها لذلك أم عيسى نسبة واحدة وبثلاث تزدهي فاطمة يعني أم عيسى عندها شرف هي مريم عليه السلام بنسب واحد أما فاطمة فلها ثلاثه أنساب تزدهي هي بها قرة عين خير الأولين رسول الله خير الآخرين زوجة المرتضى ذا البطل أسد الله الحكيم الفيصل أم السيدين الأكرمين حسن خير حليم وحسين قال مسيرة الأولاد صنع الأمهات وخلال الخير طبع الأمهات وبالتالي ولدت قبل البعثة بعامين وتوفيت رضي الله عنها وعمرها في الرابعة أو الخامسة والعشرين فاطمه رضي الله عنها لما توفيت كانت في الرابعه او الخامسه والعشرين وقد اخذت تاريخ مولدها من عمر وفاتها لانه قعدت في مكه 13 عشر سنه وقعدت في المدينه كم عشر سنه هي توفيت في الثالث من رمضان سنه حداشر هجريه معناه ولدت قبل البعثه بكم يا بسنة او بشنو او بسنتين تزوجت علي رضي الله عنه في ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة بعد وقعة بدر بدر في السنة الثانية في رمضان بعد ثلاثه اشهر كده تزوجها علي رضي الله عنه وعند الهيثبي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد من حديث رجاله رجال الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي انتهى الكلام إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي فضائلها ومناقبها لا يعلم في النساء أحاديثة ومناقب مثل مناقب فاطمة تقول عائشة رضي الله عنها وأورد ذلك ابن حجر في الإصابة تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحد أشبه دلا ولا سمتا ولا حديثا ولا مشية من رسول الله من فاطمة ولا أعلم أحدا أفضل منها غير أبيها عائشة قالت ما بتعرف زول أفضل من فاطمة إلا أبو بس. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجلها قالت عائشة ما دخل النبي على فاطمة إلا قام لها وقبلها لما انتجوا بهم على ويمشي لها ويقبلها وفي الصحيحين فاطمة بضعة مني ما يغضبها يغضبني وفي رواية فاطمة بضعة مني ما يريبها يريبني وما يؤذيها يؤذيني وفي البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع نسائه كلهن فدخلت عليه فاطمة قالت تمشي مشية أبيها بتشبه أبوه شديد وفعلا فيها شبه وهو يحب سائره أولاده وبناته لكنه كان يحب فاطمة أكثر وينبغي أن نعلم مسألة مهمة جدا أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الا من فاطمة يعني الآن إذا في أشراف ينتموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما في إلا من قبيل الحسن والحسين أنجبت زينب وتزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وزينب بنت علي ابن أبي طالب وماتت زينب وعبد الله بن جعفر حي وابن كلثوم مع الحسن والحسين أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب مر علينا بنت علي من فاطمة وأنجبت له زيدا ورقية وقتل عنها فتزوجها عون بن جعفر ابن أبي طالب فمات عنها وتزوجها محمد بن جعفر ابن أبي طالب فمات عنها فتزوجها عبد الله بن جعفر الذي كان متزوجا بزينب بأختها ومات عبد الله بن جعفر وأم كلثوم عنده شفت هذا كيف؟ والله شي تقيل كل نسب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا الآن يرجع إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ولقد أدخل النبي ثبت ذلك وصح أنه أدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي وجل وجللهم بردائه أو كسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الركسة وطهرهم تطهيرا هذه فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها أم الحسنين لما أنجبت الحسن وروى ذلك الهيثمي باسناد صحيح في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قبل أن ترضعيه أخبريني فولدت الحسن فأخبرته فجاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه في فم الحسن فما عرفنا شيئا كأنه وضع شيئا في فيه ثم لما أنجبت الحسين أسرعت إلى إرضائه فكان الحسن أعلم الرجلين في العلم الحسن فائت الحسين وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فمه في فم الحسن ولقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين ويمص لسان الحسن فكان يقال لسان مصه رسول الله لا يعذب كان بشير الحسن ولده ويمص لسانه ولعلنا ان استطعنا أن نفرد للحسن درسا وللحسين درسا كاملا فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها مرحبا بابنتي لما دخلت عليه والحديث في البخاري من رواية عائشة وأجلسها عن يمينه ثم سارها في أذنها فبكت ثم سارها ثانية في أذنها فضحكت ثم خرجت فأدركتها عائشة قالت سارك النبي صلى الله عليه وسلم في أذنك أول مرة فبكيت ثم ضحكت قالت لا أفشي له سرا ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن وما زال الأمر في نفس عائشة قالت لها أخبريني بما سارك به قالت قال لي إن جبريل نزل يعرض علي القرآن وقد عرضه علي في هذا العام مرتين وكان يعرضه علي مرة وأحسب أن قد قدنا فاتق الله واصبري واعلمي أني خير سلف لك فبكت ثم قال لي أما ترضين أن تكونين أو أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت وأخبرني أني أول أهله لحوقا به وماتت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر بخمسة أشهر وسارها أنها سيدة في روايه نساء العالمين وأنها سيده رسائل هذه الأمة بلا منازع بلا شك والحديث في البخاري شفت الامه دي الامه دي كلها امه ترسلم لحد القيام تقوم سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك وانعم على ابيها فاطمه رضي الله عنها وفي سنن ابي داود انه لا يبغض فاطمه الا منافق يزول يكفي نفسه تجاه فاطمه شيء هذا منافق اعوذ بالله اعوذ بالله عند ابي داود الطيالسي وغير ابي داود السجستاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمه تلبس سلسلا من ذهب قالت له جاءني به ابو الحسن زوجها قال اتردين أن يقال أن في عنق بنت رسول الله نار فاخرجتها وباعتها واشترت بثمنها غلاما فاعتقده فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار وفي خلافة أبي بكر طالبت فاطمة ميراثها من أبي بكر للصديق ليس لاجل الدنيا لكن لأجل التبرك يعني ارادت رضي الله عنها أن تتبرك بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أبو بكر والحق معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث وما تركناه صدق لابن السبيل وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا بنار ولكن ورثوا علما فمن أخذ أخذ بحظ وافر فغضبت على أبي بكر ولما مرضت في مرض موتها جاء أبو بكر يزورها فقال علي رضي الله عنه هذا أبو بكر يا فاطمة يريد ان يدخل عليك فاطمه دي شوف الموقف ده كيف نجيبه وفاهمه اخواننا مشكله النسوان في الزمن ده قله الفهم والله اكلمك النسوان دائره الدين لكن عاد لسان وفهم للحياه ذاته وطريقه تفكير ما فايته الستائر والسيراميك والعده والفريزرات والحلمور ما يعني فهم ضيق والله كلامي بجد نسواننا الله يهديهم كويس فهامين بس ترى في الحاجات دي النسوان عندها عاطفة وعندين رغبة في واحد من الشيوخ يعني هي حاجة ضريفة واحدة في الدامعة قالت له يا ياخ اسمع كيف يقوله النساء ناقصات العقل يا ياخل قال منه قال لا انت ما فهمت كويس ناقصات عقل وثين الصحابيات اما انت لا عقل ولا دين والله بجد قال لا انت بطريقتكم دي واحدة نام سبون طولون الحايمة وسط الناس عليك لما تي عندها دين دي ناجلسة دين ناقصة دين وين هل دين وين رجالت ولا عنده عقل قال لي أن ناقصة عقل ودين للصحابيات أما أنت لا عقل ولا دين إخوانا أنا ما بلوم النسوان والله أنا بلوم الرجال لأنه قال ليك ما دخلت امراه النار إلا أدخلت معها ثلاثة والدها وزوجها وأخيها أي مرة بتخش النار لأنه أجهل ده أجهل الرجال ما فاضين صح ما, زي ما في نسوان فهم ستايل وسيراميك في رجال فهمن كبدوا شيء ومفتفت صح سؤال ما صح سويتي عملتي سويتي يا اخي راجع مع مرتك القران يا اخي علم احكام القراءه وريها القران الصحيح يا أيها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره وبالتالي فاطمه رضي الله عنها لما استاذن عليها ابو بكر قالت شنو والله فهم فهم انا الموقف ذا اعجبني في حياتي شديد قالت لي علي ااذن له أأذن له يا لكن والله يا فهمه هو علي قال لا يا أخي دد دارخش مستأذن؟ قلت لو انت سيد البيت لأنه لا يجوز كما جاء في النص النبوي للمراه أن تأذن للرجل في بيت زوجها إلا بإذن زوجها. ما أبو بكر خش علىه؟ قلت لو أدخله هو راجد قال إذن له فقالت أدخله فدخل عليها أبو بكر يا سلام يا أخي أبو بكر زاته أبو بكر زاته براو ده براودا. قال لها يا فاطمه والله ما منعتك ميراث ابيك الا بقول ابيك تلمغ نعلمغنع مغنع لمغنع ما منعتك ميراث ابيك الا بقول ابيك واني غير رضاه لا اريد انا دار منه أرضي ابوك كويس حتى اشهد ابو بكر عليا على قول النبي قال يمكن إن انه ما بيحضر الدروس أسمعت هذا من رسول الله يا علي قال نعم سمعته قال الرسول ما قال ما, ما عندنا ميراث ميراثنا علم بس سمعت سمعت معي ولا ما سمعته قال لا اي سمعت فقال لفاطمه انت ابنته يا سلام كلام رقيق وانا اريد رضاه ورضاك قالت رضيت عنك يا سلام وتوفيت فاطمه رضي الله تعالى عنها بعد معاناه من المرض وقيل ان العباس عمها او جدها عم ابيها صلى عليها ونزل في قبرها العباس وعلي والفضل بن عباس وأنزلوها ودفنوها في البقيع وقد حوت الأرض وثوت البقيع بثمان أطهر النساء وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين إلى يوم الدين بذلك نقول قد طوينا صفحة من صفحات التاريخ العظيمة اكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن يتقبل وأن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته